بسم الله الرحمن الرحيم. الإفلام رأت تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشّر الذين آمنوا أن لهم قد مصدق عند ربهم.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 ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طويانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ ۚ زُيِّنَ لِلْمُشْرِكِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا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 حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كألم تغنى بالأمس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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاء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 وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم وَضَلَّ عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وما كان هذا القرآن أي يفترا من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه مر العالمين أم يقولون افتراه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 وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّيكنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمّة رسول فإذا جاء رسلهم قضي بينه بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إِنْ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 قد كونت به تستعجلون، ثم قيل للذين ظلموا ذوق عذاب الخلد، ذوق عذاب الخلد هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون؟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 إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 يرم مما يجمعون قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان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 دون الله شركاء.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 فَعَلَّلَ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَلَنَجِّيَنَّ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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عيوننا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاء أسحر هذا، أسحر هذا، ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبريات، وتكون لكم الكبريات في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء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 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن قتم آمتو بالله فعليه توكلوا فعليه توكل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 ولقد بوءنا بني إسرائيل مبوء صديق ورزقناهم من الطيبات مِنَ من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 ما ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوك كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو ش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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ